يَعْلَمُ مَا يَنْجُتُ الْأَرْضُ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ الرَّحِيمُ الْعَصُورُ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ عَالِمِ الْغَيْبِ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 بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب رضوان البعيد. أَفَلَمْ يَرَو分别ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن شَنَقَسَفَ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِنَ السَّمَاء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 إني بما تعملون بصير ولسليمان الريح غدوها شهر ورباحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه وَمَنْ يَزِقْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُزِقُهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِمَّا حَرِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانِ كَالْجَمَابِ وَقُدُورِ الرَّاسِيَاتِ يَعْمَلُ آلَ دَاوُودَ الشُّكْرَاءَ وَقَالِينُ مِن عبادي يَشْكُرُونَ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَآتِ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 بلدة طيبة ورب غفور فأعرض فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذبائح أكل خمطي وأثلي وشيء من سدر قليل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 يروا فيها ليانيا وان يا من امنين فقالوا ربنا باعد بين اسفارنا ما ظلموا انسهم فجعلناهم احاديث وما مزقناهم ممزق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 وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكْءٍ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٍ قُلْ اِدْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ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 وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول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 وقال الذين استضعفون الذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروننا إذ تأمروننا أن نكثر بالله ونجعل له أذادا وأسر ندمت لما رأوا العذاب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 وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفا إِلَّا مَنْ آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون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 وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا ما هَٰذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يَفْتِنَكُم عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاءَكُمْ فَقَدُ بَطَلَ هَٰذَا إِلَّا اسْمُ مُفْتَرًى ۖ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ لَمَّا جَاءَهُمْ إِنْ هَٰذَا إِلَّا شِهْرٌ مُّبِينٌ وَمَا آتَيْنَاهُمْ مِنْ كِتَابٍ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِن نَّذِيرٍ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 إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ وَلَمْ تَرَ إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَلَا خِزْمٌ مِّنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ فَقَالُوا آمَنَّا بِهِ وَأَنَّا لَهُ مُتَنَاهِشُونَ مِّنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ مَا قَدْ كَفَرُوا بِهِ مِن قَبْلُ